9. استمع إلى الحوار وأعده ثم اقرأه واكتبه في دفترك متى ستبدأ دورة الرسم يا فاطمة؟ ستبدأ دورة الرسم بعد ثلاثة أيام يا أبي هل تحتاجين إلى أي شيء يا فاطمة؟ نعم أحتاج إلى دفتر الرسم وأقلام ملونة وألوان مائية إذن هيا نذهب إلى القرطاصية بعد نصف ساعة في القرطاسية أهلاً وسهلاً أي خدمة؟ أريد دفتر الرسم وأقلاماً ملونة تفضل هذا دفتر الرسم وهذه أقلام ملونة هل تريدين شيئاً آخر يا سيدة الصغيرة؟ نعم أريد ألواناً مائية لو سمحت تفضلي وهذه ألوان مائية كم المطلوب من فضلك؟ دفتر رسمي بإحدى عشرة ليرة وألوان مائية بإثنتي عشرة ليرة وأقلام ملونة بعشر ليرات تفضل، هذا هو المطلوب شكراً